إذا شوفك أموتك بوس واكسر ضلوعك بحضني أجرحك بالغزل وشفي غليلي بيك حتى التوب بعد ما تفارقني حبيبي إذا اشوفك اموتك باص واكسر ضلوعك بحضني أجرحك بالغزل وشفي غليلي بك حتى التوب بعده ما تفارقني أحرمك من حياتي, من حياتي اني ناوي اليوم مثل ما أنت منك ناوي تحرمني <تصفيق> وأتجاوز عليك أتجاوز عليك بأصعب الكلمات <تصفيق> أقل لك روحي عمري قلبي ومين اللي لازم تنتهي قصه عذابي روحي يا كتلك بحبي انت تقتلني حبيبي حبيبي <تصفيق> اه, آه, آه, آه, آه Uh <im>